البراهين القرانيه لم تتكرر البراهين على اثبات وجود الله في كتاب من كتب الاديان المنزله كما تكررت في القران الكريم فليس في التوراه ولا الانجيل اكثر من اشارات عارضه الى الملحدين الذين ينكرون وجود الله لان انبياء التوراه كانوا يخاطبون اناسا يؤمنون بالله اسرائيل ولا يشكون في وجوده فلم يكن همهم ان يقنعوا احدا من المرتابين او المنكرين انما كان همهم تحذير القوم من غضبه وتخويفهم من عاقبه الايمان بغيره وتذكيرهم بوعده ووعيده كلما نسوا هذا او ذاك في هجرتهم بين الغرباء الذين يعبدون الهًا غير يهواه اله اسرائيل دون غيرهم من الشعوب نعم دون غيرهم من الشعوب لان ابناء اسرائيل كانوا يحسبونه لهم ولا يحبون اي يشركهم فيه غيرهم بل هم يشركون معه غيره من الالهه ولا هو يشرك معهم غيرهم من الشعوب وهكذا كانوا يفهمون التاليه في تاريخهم القديم قبل خلوص الايمان بالتوحيد من شوائب الشرك والتعدد فقد يهوه لم يقولوا ينكرون وجوده ولا ينكرون وجود غيره وانما كان هو الههم المفضل على غيره من الالهه كما كانوا هم الشعب المفضل على الشعوب الارباب الاخرى عندهم موجوده كما يوجد الههم يهوه ولكنها لا تستحق منهم العباده لانها ارباب الغرباء والاعداء وكل عباده لها فهي من قبيل الخيانه العظمى وليست من قبيل كفر كما فهمه الناس بعد ذلك وغايتهم في الامر ان طاعه الالهه الغريبه هي كخدمه الملك الغريب نوع من العصيان والخيانه لهذا لم يشغل انبياء الثورات السابقون باثبات وجود اهواه او باثبات وجود الارباب على الاجمال وانما كان شغلهم الأكبر أن يتجنبوا غيرة يهواه وغضبه، وأن يدفعوا عن الشعب نقمته وعقابه، ولم يكن له عقاب أشد وأقسى من عقابه لبني إسرائيل كل من حرفوا إلى عبادة إله آخر من آلهة مصر أو بابل أو كنعان، ولما ظهرت المسيحية لم يكن بينها وبين المذاهب الإسرائيلية خلاف على وجود الله ولا على أنبياء الثورة، وإنما كان الخلاف الاكبر على نفاق الرؤساء والكهان في مظاهر العباده واستغلالهم الشعائر المقدسه في كسب المال وجلب السلطان وتغليبهم مطامع الدنيا على فرائض الايمان ولم يشهد دعاه المسيحيون بالحاجه الى تمحيص القول في الربوبيه الا بعد عموم الدعوه في بلاد اليونان والرومان وغيرهم من امم الحضاره لذلك الحين اي بعد كتابه الاناجيل بعهد غير قصير ألم تتكرر البراهين على اثبات وجود الله في أسفار التورات والانجيل لذلك السبب الذي اجملناه اما القران فقد كان يخاطب اقواما ينكرون واقواما يشيكون واقواما يدينون بالتورات والانجيل ويختلفون في مذاهب الربوبيه والعباده وكانت دعوته للناس كافه من ابناء العصر الذي نزل فيه وابناء سائر العصور ومن امه العربي وسائر الامم فلزم فيه تمحيص القول في الربيه عند كل خطاب قدم دعوته كلها على تحكيم العقل في التفريقه بين عباده وعباده وبين الاله الاحد وتلك الالهه التي كانت تعبد يومئذ بغير برهان كان في من خاطبهم القران اناس ينكرون وجود الله وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يؤلفنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وكان فيهم من يدينون للأوثان ولا يقبلون عبادة غير العبادة الوثنية كما توارثوها عن الأجداد والآباء وكان فيهم من يشوبون الوحدانية بالوثنية ومن يختصمون على تأويل الكتب المنزلة كما اختصمت طوائف اليهود وطوائف المسيحيين وكان يخاطب العقل ليقنع المخالفين بالحجة التي تقبلها العقول الإنسانية فجاء بكل برهان من البراهين التي لخصناها في الفصل السابق وجعل الهدى من الله وضع ولكنه من طريق العقل والإلهام بالصواب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء قل إن الهدى هدى الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وآيات الله مكشوفة لمن يريدها ويستقيم إلى مغزاها ولكنها هي وحدها لا تقنع من لا يريد ولا يستقيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسهورون وحتى العيان لا يكفي الإقناع من صرف عقله عن سبيل الإقناع لأنه يتهم بصره وسمعه فيما رأى بعينيه وسمع بأذنيه وكل شيء في الأرض والسماء كاف لمن جرد عقله من أسباب الإنكار والإصرار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 وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قل اغير الله أتتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ليس كمثله شيء وله المثل الاعلى وفوق كل ذي علم عليم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وليست هذه جميع الايات التي وردت في القران الكريم لاقامه البرهان على وجود الله ولكنها امثله منها تجمع انواعها ونرى منها انها قد احاطت باهم البراهين التي استدل بها الحكماء على وجوده وهي براهين الخلق والإبداع وبراهين القصد والنظام وبراهين الكمال والاستعلاء والمثل الأعلى ومما يستوقف النظر أن البراهين التي جاء بها القرآن الكريم وخصها بالتوكيد والتقرير هي أقوى البراهين إقناعا وأحراها أن تبطل القول بقيام الكون على المادة العمياء دون غير ونعني بها أولا برهان ظهور الحياة في المادة يخرج الحي من الميت وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وثانيا برهان التناسل بين الأحياء لدوام بقاء الحياة جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فلم يحاول الماديون قط أن يفسروا ظهور الحياة في المادة العصماء إلا وقفوا عند تفسير الحاصل بالحاصل أو تخبطوا في ضروب من الرجم بالغيب لا يقوم عليها دليل وهم إنما يهربون من الايمان بوجود الله لانهم لا يصدقون بالغيب ولا يعتمدون غير المشاهده وما هو في حكمها من دليل ملموس فمنهم من يفسر ظهور الحياه في الماده لان الماده فيها طبيعه الحياه بعد التركيب والتداصف وليس في هذا القول تفسير بل هو بمثابه تفسير الواقع المحسوس بالواقع المحسوس وبعد العلماء كاللورد كالفن يرجح ان جراثيم الحياه قد انتقلت الى الكره الارضيه على نيزك من تلك النيازك الهائمه في الفضاء ولكنه لا يستغني بهذا التفسير عن تعليل ظهور الحياه حيث انتقلت من موضعها الى الكره الارضيه ولا يرى ان الحياه من نتائج المهدب السماء ولا يسع العقل في امر ظهور الحياه الا ان ياخذ باحد قولين فاما انها خاصه من خواص الماده ملازمه لها فلا حاجه بها الى خالق مريد واما انها من صنع خالق مريد يعلم ما اراد فاذا كان هذا العالم كله ماده ولا شيء غير الماده لزم من ذلك ان الماده ازليه ابديه لا اول لها ولا اخر وانها موجوده منذ الازل بكامل قواها وجمله خصائصها وان خصائصها ملازمه لها حيث كانت بغير تفريقه بين الماده في هذا المكان من الفضاء والماده في غير ذلك المكان ولا معنى اذا لظهور الحياه في كوكب دون كوكب وفي زمان دون زمان ولا معنى لان تظل خصائص الحياه بلا عمل ملايين الملايين من السنين بل فوق ملايين الملايين من حساب السنين ثم تظهر بعد ذلك في زمان يحسب تاريخه بالالاف ولا يقاس الى الازل الذي لا يدخل في حساب المساله هنا مساله الاختار فيها فلو كانت اراده مريد لجاز تقدير زمان دون زمان وكوكب دون كوكب لان تقدير طبيعه الاختيار والاراده ولكنها خصائص ضروريه لا تملك احتجاجا من ازل الازال قبل ان تظهر على الكره الارضيه او غيرها من الكواكب في هذا الامل المحصور من الدهور اين كانت خصائص التركيب منذ ازل الازال ولماذا يكون التركيب محتاجا الى زمان اذا كان من طبيعه الماده وكانت طبيعه الماده ملازمه لها منذ وجد لها وجود ولماذا يحتاج التركيب إلى هذا المقدار من الزمان بعينه ولا يتم في غير جزء من المادة وفي غير مكان محدود من الفضاء إن المسألة ليست مسألة ألف سنة ولا عشرة آلاف سنة ولا مليون سنة ولا عشرة ملايين ولا ألف مليون ولا ملايين الملايين من السنين ولكنها مسألة أبد لا يحصى من بداية العالم وليست له بداية تقف عندها العقول فلماذا تأجلت خصائص التوزيع والتركيب في أجزاء الفضاء وأمام الزمان ولماذا جاءت الحياة مصادفة ثم دامت هذه المصادفة لكل ما يلزم لدوامها من تدبير وليس للمادة الصماء تدبير على العقل أن يبدي أسبابه لترجيح القول بهذه الفروض على القول بظهور الحياة من صنع خالق مريد ولا نعرف أسبابا لترجيح الفرض العسير على الفرض اليسير والفرض اليسير هو الفرض الاخر وهو ان الحياه قد ظهرت من صنع خالق مريد واننا اذا فاتنا ان نعلم مقاصده كلها او بعضها فليس في ذلك ما يباهه العقل او ينفيه لان الخالق المريد هو الذي يعلم مراده كله ولا يلزم من ذلك ان يعلمه كل عقل ويحيط به كل عاقل فنحن لا نستطيع ان نقول ان قوانين الماده العمياء قد اختارت لظهور الحياه هذا الزمان وهذا المكان ولا نستطيع ان نقول إن قوانين المادة في شأن الحياة لا تسري إلا بعد ملايين الملايين من الدهور منذ أزل الأزلين ولكننا نستطيع أن نقول إن اختيار الزمان والمكان من فعل مختار مريد وأنه هو الذي يعلم ما قد اختاره وما قد أراد ونسنا بعد هذا محتاجين إلى التساؤل عن اختيار الزمان والمكان لظهور الحياة لأنه مع وجود الخالق المريد لا تكون الحياة الحيوانية أو الحياة الانسانية هي أول نشأة للحياة الكونية في الزمان كله والمكان كله وإنما هي ظاهرة من ظواهر الحياة الكونية لا عجب أن يكون لها وقت محدود وحيز محدود فإخراج الحياة من المادة الصماء أو إخراج الحي من الميت معجزة حقيقية بتوكيد القرآن الكريم وتقريره وتعجيب العقول من خفاء دلالتها على من تخفى عليه فإن المادة قد تنتظم في أفلاك ومدارات وبروج لأن الانتظام حالة من الحالات التي تقع للمادة ولا تضطر العقل إلى افتراض قوة من خارجها أما أن تنشئ المادة لنفسها أسماعا وأبصارا وأفئدة فليس هذه من حالاتها التي يقبلها العقل بغير تفسير وكل ما قيل في نفي العجب عن تركيب الجسم الحي أنه لا عجب فيه لأننا نرى الآلات المادية تعمل بنظام وتوزع العمل فيها لمقصد معلوم ولكن العجب كل العجب في هذا التشابه بين الآلات والأجسام الحية إن الآلات لا تنشأ بغير صانع مريد ولا يغنينا تعليل أعمالها بقوانين الحرارة والحركة عن تجاوز القوانين إلى إرادة المهندس المسخر لهذه القوانين وقد كان الناس ينظرون بالعين المجردة إلى أعضاء الجسم الحي فيعجبون مشعهم من العجب لدقتها وت salad اجزائها وتعاون وظائفها وسريان عوامل النمو فيها بمقاديرها الضرورية على حسب السن والنوع والفصيله سواء في وقف جسم الانسان او جسم الحيوان او جسم الحشره او جسم النبات احر بهم ان يعجبوا اضعاف ذلك العجب بعد ان عرفوا بالمجاهر والتحليلات بما تتالف تلك الاعضاء وعلى اي نحو تتسارع تلك الوظائف وتبين لهم ان هذه الاعضاء البارزه للعيان مجموعه ذرات لا ترى الالوف منها بالعين المجرده وان كل ذره منها تقع في موقعها من الجسم وتعاون بقيه الذرات فيه كانها على علم بها وبما تطلبه منها ولا تضل واحده منها عن طريق لمرض او عجز طرا عليها الا تكفل سائرها باصلاح خطاها وتقويم ضلالها قال الاستاذ ليفز في خطاب الرئاسه السنوي لقسم الفيسيولوجي من جامعه اوكسفورد عام 1936 ما فحواه ان كل خليه من البروتين تتالف من سلسله فيها بضع مئات من الحلقات وان كل حلقه منها هي تركيبه من ذرات قوامها حمض من الاحماض النشادريه وهي احماض يبلغ المعروف منها نحو ال20 ويجوز ان يقع كل منها موقعه على اختلاف في النسبه والترتيب ولكننا لا نراها في بعض الانسجه الا على ترتيب واحد ونسبه واحده بغير شذوذ ولا اختلاف هل نستطيع ان نتخيل مبلغ الدقه في هذه الاصابه بين احتمالات الخطا التي لا تحصيها ارقامنا المالوفه يكفي لتقريب هذه الدقه من الخيال ان نذكر ان الحروف الابجديه في لغات البشر كافه لا تتجاوز 30 ويتالف من تركيبها المتغيره كل ما تلفظ به الامم من الكلمات والعبارات اذا كانت خليه البروتين في حجمها الخفي قابله لاضعاف ذلك التكرار ثم لا نشاهد فيها إلا كلمة واحدة في ترتيب واحد لا يتغير فقد عرفنا على التقريب معنى تلك الإصابة في التوفيق والتركيب يقول الأستاذ ليتز لتقريب هذا الخيال إن الضوء يصل من طرف المجرة إلى الطرف الآخر في ثلاثمائة ألف سنة فإذا أردنا أن نشبه إصابة الخلية في تركيبها بمثل مفهوم فهذه الإصابة تضارع إصابة الرصاصة التي تنطلق من الأرض فتصيب هدفا في نهر المجرة بحجم عين الثور ولا تغطئه مره من المرات وهذا على فرض ان حلقات الخليه 50 فقط وليست بضع مئات فقد بطل معنى القصد في لغه العقل ان كان هذا كله مصادفه لا تستلزم الخلقه والتدبير فنحن مع هذا لا نبلغ غايه التعجب من هذا التركيب المحكم المصيب لان الجسم الحي الذي تتكرر فيه هذه المعجزات كل لحظه من لحظاته لا تزال فيه بقيه للعجب لعلها اعجب من كل ما تخيلناه وهي ان هذه الذرات الخفيه تتجمع وتتفرق وتلتئم وتنفصل على نحو يضمن لها التجدد او يضمن الدوام للحياه يتالف كل حي من جنسين تخرج من كل منهما خليه واحده يتكون منهما حي جديد وتنقسم هاتان الخليه اثن اثاره الازواجه و اثاره الفراده على الوضع المطلوب في المرحله المطلوبه ويتفق عددها في كل نوع من الانواع الحيه بغير زياده ولا نقصان وينطبع كل حيوان على عادات وغرائز تشوقه الى التناسل في موعده المقدر فيبني العش قبل ان ينسل ان كان من الطيور ويفارق الماء الملح الى مداخل الانهار او الخلجان قبل ان ينسل ان كان من سمك البحار ويمتلئ بالشوق الى شريكه في التوليد قبل موعد التوليد على اختلاف الانواع والاجناس ونعود لنقول مره اخرى إن معنى القصد قد بطل في عقل الإنسان إن كان القول بالمصادفة هنا أيصر من القول بالخلق والتدبير القرآن الكريم قد خاطب الأحياء بلغة الحياة وخاطب العقلاء بلغة العقل إن كرر برهان الحياة وبرهان النسل في إثبات وجود الخالق الحكيم وبرهانه على وحدة هذا الخالق يضارع برهان الحياة وبرهان النسل على وجوده وحكمته وتدبيره لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا ولن يقوم على ثبوت الوحدانيه برهان اقوى من هذا البرهان وهو برهان التمانع كما يسميه المتكلمون والباحثون في التوحيد وقد اختلفوا فيه ولكنه اختلاف لا موجب له مع فهم البرهان على معناه الصحيح الذي لا ينبغي اي طول الجدل عليه الامام التفتازاني يقول انه برهان اقناعي او برهان خطابي بجواز الاتفاق بين الالهين او بين الالهه وان العقل لا يستلزم الخلاف والامامان ابو المعين المسفي وعبد اللطيف الكرماني ينحيان عليه اشد الانحاء ويقضفانه بالكفر لان الاستدلال ببرهان اقناعي يستلزم ان يعلم الله سبحانه وتعالى ورسوله ما لا يتم الاستدلال به على المشركين يلزم احد الامرين اما الجهل او السفاه وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والامام محمد البخاري تلميذ التفتازاني يدفع التهمه عن استاذه بان الادله على وجود الصانع تختلف بحسب ادراك العقول والتكليف بالتوحيد يشمل العامه والقاصرون على ادراك الادله القطعيه البرهانيه ولا يجدي معهم الا الادله الخطابيه العاديه وقال الرازي ان الفساد ممكن اذا تعددت الالهه وقد اجر الله الممكن مجرى الواقع بناء على الظاهر وقال الامام نور الدين الصابوني فيما رواه عنه صاحب سفينه الراغب لو ثبتت الموافقه بينهما بين الالهين فهي اما ضروريه فيلزم عجزهما واضطرارهما او اختياريه ويمكن تقدير الخلاف بينهما فيتحقق الالزام واحسن الامام اسماعيل الكلمبوي حيث قال في حاشيته على شرح الجلال لا يخلو اما ان يكون قدره كل واحد منهما وارادته كافيه في وجود العالم او لا شيء منهما كاف او احدهما كاف فقط وعلى الاول يلزم اجتماع المؤثرين الثامين على معلول واحد وهو محال وعلى الثاني يلزم عجزهما لانهما لا يمكن لهما التاثير الا باشتراك الاخر وعلى الثالث لا يكون الاخر خالقا فلا يكون الهه وصواب الامر ان وجود الهين سرمديين مستحيل وان بلوغ الكمال المطلق في صفه من الصفات يمنع بلوغ كمال مطلق اخر في تلك الصفه وان الاثنيه تتحقق في وجودين كلاهما يطابق الاخر ولا يتميز منه في شيء من الاشياء الاهما الى بدايه ولا نهايه ولا حدود ولا فروق وكلاهما يريد ما يريده ويقدر ما يقدره ويعمل ما يعمل في كل حال وفي كل صغير وكبير فاذن وجود واحد وليس بوجودين اذا كان اثنين لم يكونا الا متميزين متغيرين الا ينتظم على هذا التمايز والتغير نظام واحد واذا كانا غبا كاملين فالمخلوقات ناقصه ولا يكون تدبير المخلوق الناقص على وجه واحد بل على وجوه وعلى هذا فبرهان القران الكريم على الوحدانيه برهان قاطع وليس ببرهان خطاب او اقناع وشأن القران في عالم الدين والعقيده معروف وهذا شانه يا عالم الحكمة الالهيه اذ يتناول وجود الله ووحدانيه الله